الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعي ك اجمعين ن من المفترض أن نقرأ اليوم حد ولكن المفترض اليوم موضوع كتاب الثالث ا ل حد س طويل ا ن س ت ط ي أن ن ن ت ه م ه سنؤخره إلى ما بعد رمضان إن شاء الله في في سوف نتوقف درس واحد بعد رمضان رمضان ولذلك الغروس ما شاء لأننا إلى إن عن الجفرات ا ا ل ر ت و ي ح و س ن ق ر أ اليوم في باب قاطع الطريق وبعد ذلك ان شاء الله حينما ن س ت أ ل ك الدروس نرجع و ن ق ر أ ما يتعلق بموضوع الطريق وحدها والاصل في موضوع قاطع الطريق وحجه قول الله سبحانه وتعالى إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض ف س ا د ة أ ن يقتلوا او يصلبوا او تقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م من خلاف أ و ينفوا من ا ل أ ر ض ذلك لهم ت ز ي في الدنيا ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم قال أ ك ث ر العلماء لقد نزلت هذه ا ل آ ي ة في قاطع الطريق لا في الكافر إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض ف ك ذ ا نزلت في قاطع الطريق وليست في الكفار ي ر و ن ص د في الكفار وذلك ل أ ن الله تعالى قال عقب هذه الايه آ ي ة إ ل ا ل ذ ن من قبل أن تابوا تقدروا قبل ل ع ي م و الا ت و ب ة إ ن م تكون ب الذين ن للمؤمن س ب ة الكافر وأما ف إ ا فالإسلام أسلم ج ب قبله ما م م ا ل ؤ هو و الذي يعطي ي تابوا و و ب ل م ر ا د ه ب ق ل ه ت ع ل ل ى إ التوبه ذ ي ن ا ب ا ا ل ت و ة قطع الطريق بالنسبة للكافر ت و ب ة الكافر تكون ب ا ل إ س ل ا م و ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله كما هو معروف و أ م ا قاطع الطريق كلنا نعرف قاطع الطريق بالشكل العام أ العام ولكن ب ا م العام ع ن ى ل و قاطع الطريق في ف الصلاح ا ل ق هو ا ء ه من برز ل أ خ ذ مال أ و لقتل أ و إ ر ع ا ب يريد ان يرعب الناس م ك ا ب ر ة اعتمادا على ا ل ش و ك ة مع البعد عن الغوث هو الذي خرج ل أ خ ذ مال أ و قتل أ و إ ر ع ا ب م ك ا ب ر ة خرج م ك اعتمادا ب ر ة على ا ل ش و ك ة أ ي على ا ل ق و ة مع البعد عن الغوث يعني مع بعده عن ا ل أ م ا ك ن التي يلحق فيها الغوث الذين يتعرض لهم ل أ ن ه م إ ن كانوا في ا ل م د ي ن ة وخرج عليهم و أ خ ذ منهم المال له ف خ ص اخر كالذي ي أ خ ذ مال ا ل آ خ ر ي ن إ ذ ا أ خ ذ مال ا ل آ خ ر ي ن من البيت في الليل سرا من الحرز يسمى سارق ولكنه ان خ ذ ه في النهار وضع يده في جيبك و أ خ ذ منك المال و أ ن ت تراه امام عينك هذا اخذ مالك ولكن ما يسمى سارقا و إ ن م ا هو غاصب وكذلك الرجل الذي يخرج ل خ ا ف ة الناس أ و لارعابهم فلا بد له من شروط حتى يكون قاطعا للطريق إ ذ ا توفرت هذه الشروط كان قاطعا و أ ق ي م علي ه حد القطع و إ ل ا فله ع ق و ب ة أ خ ر ى تناسب مع ا ل ج ر ي م ة التي يعملها فلو أ ن إ ن س ا ن ا عدا على آ خ ر في وسط ا ل م د ي ن ة و أ خ ذ منه المال لا يسمى قاطعا للطريق هذا و إ ن أ خ ذ ماله ل وسنتكلم عدى عليه وقتله يصمى ما يصم الطريق وإنما حضر القاتل على محترزات هذه القيود التي ذكرناها بالتفطيل إ ذ ا هو من خرج ب أ خ ذ مال أ و ب ق ت ل أ و إ ر ع ا ب مكابره اعتمادا على ا ل ش و ك ة مع البعد عن الغوث ل التعريف الإمام النووي الله تعالى وأما محترزات رحمه هذا عرف ن قاطع الطريق ب أ ن ه مسلم مكلف له شوكه ة مسلم مكلف ل شوكة يعني متى يقال إ ن ه قاطع إ ذ ا كان مسلما إ ذ ا كان مكلفا إ ذ ا كانت له ش و ك ة اي ق و ة يحتمي بها ويعدو ب و ا س ف ت ه ا ف أ و ل شرط من الشروط أ ن يكون مسلما هذا الشرط الذي ش ر ط ه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى تبع ع ا ل ى ت فيه امام ا ل ر ا ف ع ي ة وتبعهما عليه ابن ا ل ر ف ع ة من أ ص ح ا ب ن ا ولم يقله غيرهم هؤلاء الثلاث هم الذين شرطوا في قاطع الطريق أ ن ي ك و ن مسلما ولكن المعتمد في المذهب والذي نص عليه إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله تعالى أن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا خرج لاخذ أ خ ذ ل ل ط ر ي ق أ المال أو ا لا م ذكرنا لا يشترط فيه حتى يكون قاطعا ن د للطريق أ ن يكون مسلما قالوا الشرط أ ن يكون ملتزما للاحكام سواء كان مسلما أم ك ام ن ر ت د ا أم كان زميا كالسارق إ ذ ا سرق المرتد ويعتبر يعتبر سادقا سادقا ويقام عليه الحد ولو سرق الذمي يعتبر سارقا ويقام عليه الحد و إ ذ ا سرق المسلم أ ي ض ا يعتبر سارقا ويقام عليه الحد ف ا ش ت ر ا ف ا ل إ س ل ا م هذا الشرط ش ر ط ه ا ل إ م ا م النووي تبعا للامام ا ل ر ا ف ع وتبعهما عليه ا ل إ م ا م ابن الرفعه لهم عذر وهو أ ن الزمي له أ ح ك ا م خ ا ص ة ما أ ر ي د أ ن أ خ و ض في هذا المهم أ ن هذا الشرط الذي شرطه الامام الرافعي لم يوافقهما عليه لا الذين كانوا قبلهم ولا الذين ج ا ء و ا من بعدهم بل تووا ما بين المسلم والذنب والذنب م اذا م ملتزما لأحكامنا الإنسان ديارنا فإنه يعتبر قافعا فإنه إ يعتبر في للطريق الشرط ل الذي ا ه الاول إ م م ا ل ن و ي رحمه ا ل ه ت ع ان ل لم عليه ى يقر ع د ج م ا ه يكون ر الشرط أبحاثنا الأول أن إذن ي ملتزما ل ل أ ح ك ا م الشرط الثاني أ ن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل أ م ا ا ل ط ب ي والمجنون ف إ ن ه م ا لا تنطبق عليهما شروط قاطع الطريق ويلحق بالمكلف السكران كما مر معنا في أ ب و ا ب م ت ع د د ة تغليظا عليه إ ذ ا كان متعديا بسكره و م ا يشترط في قاطع الطريق أ ن يكون هناك عدد يعني ما دام يعتمد على ا ل ق و ة عنده ق و ة يستطيع بواسطتها أ ن يعمل ما ي... قد يكون واحدا وقد يكون عددا إ ذ ا ل ا يشترط فيه العدد يعني ما نشترط أ ن تكون هناك م ج م و ع ة كما مر معنا في البغاه ء نعم ما يشترط أن... أن يكون عدد. وإنما عدد ما يشترط يفتي ي ف الواحد العدد الواحد العدد الناس ولا الذكورة يعني قد قاطع الطريق رجلا ويصح يكون وقد يكون وقد يكونوا قد يعد يعد قد يعني فيه يعني أن من من تشترط ا م ر أ ة ولا يشترط فيه السلاح فقد يستعمل السلاح وقد يستعمل وسائل أ خ ر ى تقوم مقام السلاح بل لو اعتمد على قوته ا ل ذ ا ت ي ة في قطع الطريق لكان كافيا ف ا ل إ ن س ا ن يستطيع أ ن يسلب المال بالسلاح ويستطيع أ ن يسلبه بغيره ويستطيع أ ن يقتل بالسلاح ويستطيع أ ن يخنق بيده فلا يحتاج أ ن يكون معه سلاح نحن قلنا من شروط القاطع أ ن يكون ملتزما ل ل أ ح ك ا م فخرج بقولنا ملتزم ل ل أ ح ك ا م الحرب ي هذا غير ملتزم ل ل أ ح ك ا م وبناء على هذا ف إ ن ه ما يقال قاطع للطريق وخرج معنا المعاهد ا ل ل ي بيننا وبينه عهد و خرج بقولنا ذو الشوكه من لا ش و ك ة له على ما نذكره إ ن شاء الله بالتفصيل قلنا لابد أ ن يكون ملتزما ً للاحكام مو شرط ان يكون م س ل م لابد أ ن يكون مكلفا ً لابد أ ن يكون أن تكون له ش و ك ة طيب هناك بعض الناس ما يعتمدون على ا ل ش و ك ة و إ ن م ا يعتمدون على ا ل م ه ا ر ة يعتمدون على ا ل م ه ا ر ة قال فلو تعرض عدد قليلون ب ا خ ر ق ا ف ل ة ق ا ف ل ة تمشي في الطريق في البر في الصحراء ما اعتمدوا على ا ل ق و ة واحاطوا بها واخذوا مالها و إ ن م ا اعتمدوا على ا ل م ه ا ر ة جاؤوا إ ل ى آ خ ر س ي ا ر ة في ا ل ق ا ف ل ة أ واخذوا إلى آخر د ب ة راحلة القافلة أو و في أ م و ا ل الناس منهم وهربوا هؤلاء ما يعتبرون قاطعين بالطريق لانهم ما اعتمدوا على الشوكه وانما اعتمدوا على المهاره هؤلاء يسمون بالمختلسين قال لا مختلسون يتعرضون لاخر قافله يعتمدون الهرب سواء كان الهرب بارجلهم ام كان الهرب بالخيول او الجمال او السيارات باي وسيله من الوسائل قاطع الطريق غير هذا هؤلاء الناس مثل النشاء الذي ينشر منك المال في النهار أ و في الليل ماهو مهم هذا ما يعتمد على القوه بينما يعتمد على المهاره إ ذ ا ما ارتكبوا امرا يستوجب حدا ف إ ن ه م يعذرون فما يطبق عليهم حكم قاطعي الطريق ل أ ن ه م ما كانوا يعتمدون على ا ل ش و ك ة و إ ن م ا كانوا يعتمدون على ا ل م ه ا ر ة أ و ا ل خ ف ة أ و الهرب أ و ما شابه هذا من ا ل أ م و ر طيب لو افترضنا أ ن م ج م و ع ة ص غ ي ر ة من, من الناس خ ل ب ت م ج م و ع ة ص غ ي ر ة أ خ ر ى خرج م ج م و ع ة من الناس غلبوا م ج م و ع ة ص غ ي ر ة أ خ ر ى سواء كانوا أ ق د ر منهم أ و كانوا أ ض ع ف منهم قال هؤلاء يعتبرون قطاعا في حقهم قطاع ه هم غلبوا المجموعة الصغيرة. ربما لو وجدوا قافلة كبيرة استطعوا لها هم م المجموعة ربما لم غلبوا الصغيرة لو قافلة لا لو قافلة كبيرة كبيرة وجدوا يستطعوا يتعرضوا وجدوا سيكون شك أن كحكم المختلفين الذين ذكرناهم قبل قليل ل أ ن ه م في هذه ا ل ح ا ل ة سوف لا يتمكنون من التعرض ل ل ق ا ف ل ة ا ل ك ب ي ر ة و إ ن م ا سيحاولون ما أ م ك ن ه م الاختلاف منها ولكنهم لما ر أ و ا ق ا ف ل ة صغيره أ و ش ز م ة ق ل ي ل ة من الناس تعرضوا لهم واخذوا اموالهم الذين لهم لهم اعتباران الاعتبار الاول اذا نسبناهم الى ا ل م ج م و ع ة ا ل ك ب ي ر ة ما يكونون مختلفين والاعتبار الثاني للواقع ونفس الامر الواقع ونفس الامر الآن هم غلبوا هذه الفئة الصغيرة بشوكتهم وقوتهم وأخذوا اموالهم فذؤلاء قطاع لا في حق الناس جميعا وانما في حق هذه الشرمة الصغيرة ونفس بشوكتهم وقوتهم يعتبرون حق استطاعوا في هم هذه هذه عليها يتغلبوا في التي حق ولذلك قال النووي رحمه الله والذين يغلبون شرذمه بقوتهم قطاع في, حقهم. قطاع في حقهم لكن لو عرضت لهم قافله اخرى لان قاطع الطريق قد لا نستطيع أ ن نسيطر عليه من المره ة الاولى نستطيع أن نمسكه وربما لا نستطيع هذا في كل العصور و ا ل د و ل حتى في يومنا هذا الانسان عنده وسائل ك ث ي ر ة مهما ا ب ك ر في الدول من وسائل المجرم عنده وسائل اخرى يستطيع أ ن يدافع بها عن نفسه و أ ن يقاوم بها فعلى فربما تعرض اليوم ل ق ا ت ل ه صغيره ة تعرض ل ا وغلبها هذا يكون قاطعا للطبيق وقعت ا ف ل كبيرة مختلف منها على منه جريمه من الجرائم التي سنذكرها ا ل آ ن مرتين م ر ة مع ا ل ف ئ ة ا ل ق ل ي ل ة ومره مع الفئه الكثيره ث ا ا يكون ع ولذلك قال لا ل ق ا ت ل ة ع ظ ي م ة اي اذا تعرض ل ق ا ت ل ة ع ظ ي م ة ما يكون قاطعا في حقها واحد م ا يخيف ق ا ت ل ة ونحن نفترض انه ما يستطيع السيطره عليها اي ما هو شرط يكون اثنين لواحد او عشر وقد يقضي الواحد بشوكته وقوته يقع ل ع ش ر ة على افتراض انه كان قادرا على قارئهم فهو قاطع في حقهم, قافع في حقهم. طيب هذا إ ذ ا قلنا الشرط الذي يخرج ل ا خ ا ف ة الناس أ و لقتلهم أ و ل أ خ ذ أ م و ا ل ه م يخرج يعني م ك ا بعيدا ر ة ب عن الغوث يعني خ ر ج ب ي د ا ع الغوث ع ن يعتمد ي على خلو المكان من سلطان الحاكم ي ع ت من د على خلو ل ا ا م ك من ا ل ش ر ط ة أ و من الجيش أ و من قوى ا ل أ م ن لوسائله تحمي البشر أما لو كان في المدينة كان لو في أ و كان في مكان قريب من ا ل م د ي ن ة كما لو خرج ا ل إ ن س ا ن خارج ا ل م د ي ن ة بضعه امتار وجيزه هذا الإنسان أ وخرج له القطاع ماذا يعتبرون هل يعتبرون قاطعين للطريق أ م ماذا يعتبرون قال وحيث يلحق غوث له أ ح و ا ل يعني تعرض للبشر في مكان يمكنهم أ ن يستغيثوا فيه ي م ك ن و م ن يستغيثوا فيه يعني ويختلف هذا طبعاً باختلاف الجو باختلاف الزمان باختلاف المكان م من فوق الجبل قد يصل فوته مثلا لكيلو متر بينما ربما متر الزمان المكان عليهم مكان ك كان لكيلو كان ا إذا الإنسان الجبل بالوادي لا هذا باختلاف الزمان أو باختلاف المكان قال إذا عدا ن يعني يصلح يصل يصلح يصل يختلف في لو لـ فوق فوته فوته أو قد يلحقهم فيه الغوث ما يسمى قاطعا ً للطريق ط متى يكون الغوث مفقودا ً اذا عدا عليهم في مكان يلحقهم فيه الغوث ما يكون قاطعا ً سابقاً وانها الغوث الغوث يكون الغوث الاحتام الجناس ذكرناهم الكتب السابقة طيب متى الغوث؟ اذا فقد الغوث لا قاطع ممن عليه تطبّق تطبّق متى متى طيب يُفقد فقد يفقد قال على لجل كل في وفقد الغوث قد يكون للبعد في ق قد د الغوث ك و ن للبعد في مكان بعيد كما لو كان الناس يعني في ا ل ح ي ي ل مثلا وامسكه ب ط ي ق الوفره ما يستطيع ان يغلط للبعد فقد الغوث للبعد فهذا يعتبر ق ا ف ع ا ففي شك ه ذ ا للبعد عن العبران أ و البعد عن ا ل أ م ا ك ن التي يعني تكون محميه يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يستنجد فيها وقد يكون الغوث ليس للبعد في المكان قريب لكنه لضعف السلطان ي ع ج ز ه لأن السلطان أو الحاكم وصار غير قادر على تطبيق نظم الأمن على الجنات وعد الناس الأقوياء على أو نظم ترى تطبيق وصار غير إذا قادر الضعفاء عجز وعد خلا به في ز ا و ي ة من الزوايا خلا به في مكان قريب من ا ل م د ي ن ة لو كانت هناك د و ل ة قويه لما ت استطاع قاطعا قال ي ب ر ا ق ع ان ل ل ط ا يعدو ج ل ل ل ا ا ب ب د ن أمن وبناء عليه ى هذا الغوز ا ل ل قلنا ن إ إذا توفر ما يكون الإنسان إذا إذا ما قاطعا فيما إذا كان باستطاعة المرء يستغيث ويغاث أما إذا كان يستغيث ولا توفر يستغيث يستغيث يكون يغاث أن إيش ا ليست ا ل م ش ك ل ة أ ن يصرخ و أ ن تسمع لكن ا ل م ش ك ل ة أ ن هذا الجاني إ ذ ا عرف أ ن ك ان استغذت و أ غ ا ث ك الناس سوف يحسب حسابا سوف يخاف ل ك ن لو حينما يعلم أ ن ك ان استغذت سوف يختبر الشرطي يعمل نفسك أ ن ه لا يسمع إ ي س ت ف ا ئ د ة من هذا الغوص صار ينزل منزلك ا ل إ ن س ا ن الذي يكون بعيدا عن أ م ا ك ن الغياب و ا ل ا س ت ج ا ر ة ولذلك تقال وفقد ا ل ا ل غ و ث يكون للبعد او لضعف في السلطان وبناء على هذا قطاع الطريق لما يعرف ان السلطان ضعيف او ان ا ل د و ل ة غير ق ا د ر ة على ضبط الامن في البلد عند ذلك سيعدون على الناس في القرى سيعدون على الناس في المدن. يعتبرون قطاعا؟ يعتبرون على قطاعا قطاعا معنى قاطعا المدن قاد الغوث انتهى فهل مدام صار ذلك إ ذ ن بادئ الغوث أ ن يستغيث الانسان, الإنسان ويغاث فاذا استغاث ولم ا يغاث اما للبعد و إ م ا ل خ و ف المغيث ففي كلا الحالين يعتبر الجاني قاطعا للطريق ويطبق عليه أ ح ك احكام م قاطع الطريق أ قاطع الطريق م ت ع د د ة كما سمعنا في ا ل آ ي ة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفع و من الارض هناك أربعة أ ح ك اربعه م الأحكام هذه ا ل أ ة أربعة لأحوال ن احكام ك أربعة أ و ب ن ا ن على هذا قاطع الطريق له مراتب لغو م ر اذا ت ب إ عمل العمل الفلاني يستلزم الحد ا ل أ و ل إ ذ ا عمل العمل الفلاني الثاني يستلزم الحد الثاني إ ذ ا عمل الثالث يستلزم الحد الثالث اذا عمل الرابع يستلزم الحد الرابع ف إ ذ ا لم يعمل شيئا من هذا القليل ما يستلزمه شيئا الان سنتكلم على مراتب قطع الطريق فقال لو علم ا ل إ م ا م قوما يخيفون الطريق في يخيفون ناس ا لكنهم ط ر ي ق موجودون ل لم ي أ خ ذ و ا مالا ولا قتلوا نفسا أ م يخوفوا البشر أ م يعبوا ل الناس لكنهم لا أ خ ذ و ا مالا ما ل ب ولا ا ا م أحد و ل قتلوا إ ن س ا ن ا من الناس قطعوا الطريق, قطعوا الطريق لكنهم ما ي س د ق و ا المال ل س ب ب من ا ل أ س ب ا ب ل أ م ر ي ن من ا ل أ م و ر ا ل ك ث ي ر ة التي لا ن ه ا ي ة لها مما يتفنن به البشر لاحقاد ل أ ض غ ا ن ما يجري بين القبائل ما يجري بين ا ل أ م م ما يجري بين ا ل أ ف ر ا د أ ر ا د و ا أ ن يخيفوا فقط لا غ يريدون مالا ولا يريدون قتلا ماذا يعمل بهم الحاكم في هذه ا ل ح ا ل ة قال هؤلاء القطاع ما عليهم الا التعذير ما عليهم إ ذ ا ظفر بهم عليه أ ن يعذرهم يقول حكمهم التعذير قال ولو علم ا ل إ م ا م قوما يخيفون الطريقه ولم ي أ خ ذ و ا مالا ولا قتلوا نفسا عذرهم التعزير ف م ع ت ي معنا التعزير هو ا ل ع ق و ب ة التي لا حد فيها وله شروط وضوابط التعزير قد يكون بالحبس قد يكون بالجلد قد يكون بالتغريم قد يكون ب أ ن ي ب س خ في وجهه القاضي قد يكون في أن يعرض أن عنه التعذيب انواع بعض الناس تؤثر فيه ف ر ص ة العين وبعض الناس لا يؤثر فيه السيف ولا الرصاص فيختلف من حال إ ن س ا ن إ ل ى حال إ ن س ا ن آ خ ر فالقاضي هو الذي يقدر طبعا قاطع الطريق أ ي ض ا من هذا القليل ي ن ي قطع ا ط ي يقيف ق إذا الواحد كان الناس فقط ولا يقتل ولا يأخذ مالا يعني القاضي يقدر فيه نوع ا ل ت ع ذ ي ر الذي سيعذره به لاختلاف حاله وطبيعته قال وهذا معنى قوله تعالى أو الأرض ينفو من الأرض. قال هذا هو أ د ن ى المراتب يعني من ج م ل ة أ ح ك ا م ا ل ت ع ذ ي ر أ ن ينفى قاطع الطريق من ا ل أ ر ض ب أ ن تعذره بالتغريب لبلد وعين كما تكلمنا على التغريب في الزنا ه ذ ا هو ا ل م ر ت ب ة الثانيه أ و ل المرتبة ل ى ا هي ز ي ا د ة عن الاخافه بان ياخذ ل ل م ا إذا أ ا ل من ا ا ل ل م حد الناس أن يكون دون ا النصاب ر ق المال ر يقطع في ك حال السارق من شرط حتى يقام عليه ح د ا ل ت د ق ه حتى يقطع به أ ن يسرق نصابا والنصاب عندنا هو نصف دينار ذهبي نصف دينار الكويتي. لا نصف دينار يختلف هذا. واحد وإنما المسمى أو المدلول يختلف. إذا سرق سرق نصف دينار النار نصاب تصاعدا يختلف يختلف فأكثر واحد المدلول يده عدى الكويتي ذهبي يقطع لا هذا هذا اسم المسمى إذا هذا قاطع الطريق إذا استدقى سرق على أو وأخذ نصاب ماذا يعمل به الحاكم في هذه ا ل ح ا ل ة قال يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى أ ن ي ق ت ل و ا او يصلبوا او تقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م من خلاف ان أ يخالف بين يده ورجله يقطع يده اليمنى ويقطع رجله اليسرى ى وطبعا المقطع يكون الكوع و القطع كالقطع السرقة الرسل هذا إذا سرقت المرة ا ل سرقت في من من أ والقفل يكون د ف ع ة و ا ح د ة على الولاء أ و ل ا يقطع يده ثم يقطع رجله فان عاد مره ث ا ن ي ة مرعوى و ل ن زجر قال يقطع يده اليسرى ويقطع رجله اليمنى نعم من من تعالى وتقطع يدهم وأرجلهم لقول خلاف والعلية التي من أجلها قطع كيف يده اليمنى حكمة قال لو قطعت يداه مره واحده ل ف و ت ن ا عليه كل المنافع ان ا ننفعه ا ل ي مطلقا ونحن نريد بالحد أ ن نزجره عن مثل هذا العمل ونشوف له ف ر ص ة للتوبه و أ ن يطرح حاله ف إ ذ ا تركت له يد يستفيد منها فقد يد يعني ليس كفقد اليدين مع هذه الحكمه ة فالإلة الحقيقية ك حكم ذ ا الله سبحانه وتعالى حكم قاطع شرع الطريق تقطع ي د هذه اليمنى وتقطع رجله اليسرى رجله نعم وتقطع ف إ ا عاد اليد اليسرى والرجل اليمنى قطعت ذ ه ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة من مراتب قاطع الطريق إذا إذا يأخذ وهذا ويأخذ المرتبة الأولى أن يخيف ولا يأخذ مالا ولا نفسا وهذا يعزل بالحبث المرتبة الثانية أن يخرج على الناس ويأخذ منهم المال نصابا فما كانت النصاب لا يقتل يعزل على فيخيفهم منهم يخرج أن أن فوق دون يخيف واما اذا كان نصابا فما صوت فانه تقطع يده اليمنى ولده اليسرى على التفصيل الذي ذكرنا واما أ م ا ل ر ب ة ل ث المرتبه ث ة ا ل الثالثه ان ياخرج ويقتل في هذه الحاله خرج على الناس فاخافهم وقتل واحدا منهم قتل مكافئا له عمدا سواء اخذ مالا او لم ياخذ مالا قال قتل حتما في هذه الحالة. يقتل قطعا في القصاص لما تكلمنا على الجنايات ك ل ن ا القاتل العمد قد يقام عليه حد القصاص وقد يعفو صاحب الدم على ماله او يعفو مطلقا وبناء على هذا تكون د ي ة بدلا عن القصاص هناك عنده ف ر ص ة قد يقتص منه وقد يعفى عنه و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لقاطع الطريق إ ذ ا قتل قال لابد أ ن يقتل قطعا لابد سنذكر ا ل آ ن بعد قليل ص و ر ة من الصور فيما لو قتل وعفى صاحب الدم عن ا ل قاطع الطريق يعني سيقتلوا يقتلوا حداً عندنا في يقتلوا عندنا لأنه أنه خلاف المذهب الأصح أو قطاطا حدا قصاصا وبناء على هذا لو قال ص ا ح ب ا ل د ن ي انا عفوت عنه على ما لاطال مال ان نتركه ل ي ق ت ل حدا في هذه الحاله في هذه ولذلك قال هنا لا بد ان يقتل سواء قلنا ان قتله سيقع قصاصا او قلنا ان قتله سيقع حدا لا بد من قتله اما قصاصا ل ل ب ق ت و ل واما حدا فالقتل متحكم نعم ولان هناك قتل ا لا يوجد اخاف للبشر و إ ن م ا هنا خرج ليقطع خ ي ي ف البشر و الطريق عليهم ويروعهم ويقضي على ا ل أ م ن في ا ل أ م ة فهذه ج ن ا ي ة إ ل ى جانب تلك ا ل ج ن ا ي ة لو كان قتلا م ن ف ر د ا لكانت ا ل م س أ ل ة ر ا ج ع ة إ ل ى ا الولي... ل ولي ولي دم المقتول إ ن شاء قصه و إ ن شاء عطا أما هناك أمور أخت هنا هناك وطبعا القتل هنا شرطه أ ن يكون قد خرج ليقطع الطريقه ت من أ ج ل أ خ ذ المال والاصل لو ك ن من أجل أن يقتل ي فقط ي ر ق ا ت لكنه أ ص ل فيه أ ن ه قطع الطريقه من أ ج ل أ خ ذ المال وقتل إ ن س ا ن ا لانه لو كان يريد القتل ما يحتاج أ ن يقتله, يقتله في الطعره ويقتله في أ ي مكان من ا ل أ م ا ك ن نعم ف أ خ ذ المال او لم ي أ خ ذ ه انا ما يهمني لكن ا ل ب ا ع ث ا ل أ س ا س ي له هو أ ن ه خرج فقتل من أ ج ل أ ن ي أ خ ذ المال ويقطع الطريق على البشر ليكتبهم هذا إ ذ ا قتل ولم ي أ خ ذ م ا ل ا لا ما بد من قتله لكن و قتل بدافع اخذ ل قتل و أ المال هذه وأخذ الصورة الرابعة قتل وأخذ المال نصابا قتل فأكثر قال في هذه ا ل ح ا ل ة يقتل ثم يصلب أ و ل شيء يقتل وبعد ان يقتل تعلق جثته مصلوبا على الجدار ل م د ة ث ل ا ث ة أ ي ا م طبعا أ و ل ا يقتل بعد ذلك يغسل ويكفن و ي ص ل ى عليه ونقوم بالواجب وبعد ذلك يصلب ز ي ا د ة في التنكيل حتى تشتفي منه قلوب الناس الذين أ ر ع ب ه م و أ خ ا ف ه م وليكون زاجرا لغيره عن الاقدام على مثل عمله نعم قال قتل ثم صلب اذن نحن عندنا ا ل آ ن في قاطع الطريق أ ر ب ع مراحل ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى أ ن يخيف ولا ي أ خ ذ لا مالا ولا يقتل نفسا هذا يعذب ح ا ل ا ل ث ا ن ي أ ن يخرج و ي أ خ ذ مالا في هذه ا ل ح ا ل ة تقطع يده ورجله من خلاف الحاله ة الثالثة لا مال يقتل ولكن قتل أن أخذ يوجد مع ذ ا ي ق ت ل قطعا الحالة ا ل ر ا ب ع ة أ ن يقتل و ي أ خ ذ المال وفي هذه الحاله لا بد ان يقتل ويصلب ل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفع من الارض قال النفي في الارض هذا لحاله ا ل ا خ ا ف ة دون اخذ وقتل واما القطع من خلاف فيما اذا اخذ مالا والقتل فيما اذا قتل ولم ي أ خ ذ مالا والصلب فيما اذا قتل واخذ مالا ا الله بن عباد وعبد بن ه فتر ذ بناء على أ ن أ و في ا ل آ ي ليست ة أجل من ا ل ت خ ي ي ر يعني ليس ا ل أ م ر والخيار إ ل ى الحاكم في قاطع الطريق ان شاء عذره وان ل ل و م و إ شاء قتله وطلبه إ ذ ا قلنا إ ن أ و للتخيير أ و ترد معان متعدده من معانيها أ ن ه ا ترد ل ل ت خ ي ر كما لو قلت لك كل الطعام الفلاني أ و الفلاني يعني كل ه ذ انت أ مخير بين هذين وكما يقولون في المثل جالس الحسنه أو ابن السيرين يعني إن جالست ذ او فجالس إ ن ج ابن ل س ت أنت هذا فجالس مخير ي ه م ا هذه أ و ل ا ل ت خ ي ر وأو أ قد ت ت ي للإبهام فقوله تعالى أتاه أ ر ن ا ليلا أو نهارا ما يتري متى يأتي أمر الله تعالى يتري يأتي أو أمر مبهب متى وقد تكون للتنويع والتقسيم, والتقسيم كقوله تعالى في هذه ا ل آ ي ة إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعونا في ا ل أ ص ل اكاد ان يقتلوا او يصلبوا يعني هنا الأمر ليس للسلطان أو الحاكم أو ملزم بالصور التي ذكرناها ولو هذه للتقسيم والتنويع أ ل ا ان قاطع الطريق ي يت... يت... تتنوع جريمته وبتنوع جريمته يتنوع عقابه فليس ل ل إ ن س ا ن أ ن يخير في أ ن و ا ع العقاب ولكنه يجب علي أ ن يتبع هذه المراحل كما فسرها عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس المعنى أ ن يقتلوا إن قتلوا او يصلبوا مع ذلك إ ن قتلوا واخذوا المال أ و تقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م من خلاف إ ن ا ق ت ف ر و ا على أ خ ذ ا ل م ا ل أ و ينفوا من ا ل أ ر ض إ ن أ ر ع ب و ا ولم ي أ خ ذ و ا شيئا هذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ترجمان ا ل ق ر آ ن لماذا لم نصلبه قبل أن نقتله ق ان ل ل نقتله طلبناه لكان فيه تعذيب ز ي ا د ة تعذيب ونحن نهينا عن التعذيب النبي عليه ا ل ل قال ص ا ة إ ذ ا قتلتم فاحسنوا ا ل ق ت ل ة و ن ه ي ن عن تعذيب الحيوانات ف أ و ل ا يقتل بعد ذلك يصلب إ ل ى كم من ا ل أ يوم ا م كم يصلب ي ا يصلب القاتل المال يصلب قد وآخذ ث ل ا ث ة أ ي ايام م ص ل ل ب ث ث ة أ ي ا طيب من أ ي ن جئتم ب ا ل ث ل ا ث ة قال ا ل ث ل ا ث ة ما في نص عليها س ي ج رخص على الايام الثلاثه فكيف اتى بها الفقهاء قال اتى بها الفقهاء اعتبارا ق ا س و ا هذه ا ل ج ر ي م ة لا بد ان نصيبها فكم ن ص ي ب و قال الاعداد لا ن ه ا ي ة لها طيب لماذا اخترنا الثلاثه قال لان الشارع قد اعتبرها في مسائل م ت ع د د ة في الكفارات اعتبر الشرع الصيام ث ل ا ث ة ايام في مواطنه متعدده اعتبر الشارع ا ل أ ي ا م الثلاثه وهي اقل الاعتبارات ولذلك قالوا نقيسه باقل الدرجات التي اعتبرها الشارع وهي الايام الثلاثه ف يصلب ثلاثه ايام بعد ذلك ينزل من خ ش ب ة الصلب هذا إ ذ ا لم يخف تغيره ب أ ن كان الجو باردا في منطقه بارده قال فإذا خيفة يعني تغير وهناك ينزل ل إذا لابد أن ن قول ا م لم نتمكن من ر ا وإذا د ل بانه ث ل ث ة أيام لعارض مما ر ذ ك ا فعند ذلك يبقى ن ز ل ق ل الأيام الثلاثة وهناك و أنه ي ب ق حتى يسيل الصديد ب قليلا ل يقتل لكن هذه أ ق و ا ل ض ع ي ف ة والقول المعتمد أ ن ه أ و ل ا يقتل و بعد ذلك يصلب هذا ب ا ل ن س ب ة للقطاع أ م ا ب ا ل ن س ب ة للذين يساعدونهم ما هو حكم الذي يساعد قاطع الطريق هل هو م ع ف و من الجريمه ام انه يعاقب كمثل قاطع الطريق ا ل أ م ر نعم وبناء على ذلك قال ومن أ ع ا ن ه م وكثر جمعهم إ ل ا أ ن ه لم يجد على هذا لم ي أ خ ذ مالا ولم يقتل نفسا فقط مجرد إ ع ا ن ه قدم لهم الماء أ ع ط ا ه م الطعام خرج معهم هكذا غوغاء بدون غ ا ي ة و هدف ما شارك في أ ع م الاعمال ل أ التي يعملها هذا القاطع و ا ل م ج م و ع ة من القطاع قال من ع ا ن ه م وكسر جمعهم عزر والتعزير ي ك و ن إ م ا بحبس أ و تغريب أ و ما شابه هذا من وسائل التعزير التي ذكرناها قبل قليل وهناك قول ضعيف إ ن ه يتعين تغريبه إ ل ى حيث يراه ا ل إ م ا م إ ل ى المكان الذي يراه ا ل إ م ا م مناسبا لتغريبه قبل قليل قلت لكم ان القاتل يقتل حتما حينما يقتل القاتل أ م نقتله قصاصا وقتل نقتله ح د ا أم ن ق ت ل ه ق ص ا ص ا ا ف ص ح عندنا أ ن ه يقتل قصاصا يغلب في معنى القتل هنا القصاص قال حق وحق حق حق الأطفل فيما اجتمع فيه حق آدميا وحق الله الآدمي الآدمي لأن يغلب لأن على المشاحة على أن مبني فيه الشح الحق ب ا ل ن س ب ة لله تعالى م ب د ئ ي على ا ل م س ا م ح ة وبناء على هذا إ ذ ا وجد في ا ل أ م ر حق للعبد وحق لله يغلب حق العبد وقطع الطريق ف ي حق للعبد أ ن ه خ ت ل ه ايذهب دمه ه ذ ر ا لا بد له من مقابل و ف ي حق لله تعالى ل أ ن نشر ا ل أ م ن بين الناس و إ ق ا م ة أ ح ك ا م ا ل ا س ل ا م ي ة هذا من حق الله تعالى على العباد و ف ي ا ل أ ر ض الله فإذا في حق ل ل ه وفي حق ل ل ع ب د فقالوا الاصح أ ن ه يقتل قصاصا لا يقتل حدا طيب هل ينبني على هل ينبني كبير كثيرة تنبني هل هذه هناك هذا له على المسألة خلاف قال خلاف على قلنا قتل جدا حدا أمور أمور إن ينبني عليه أشياء ينبني عليه أشياء وإن قلنا قتل قصاصا ذكر هنا ا ل إ م ا م النووي خ م س ة أ م و ر تنبني على هذا الخلاف ا ل أ م ر ا ل أ و ل إ ذ ا قلنا إ ن ه يقتل قصاصا وهو المستابه وهو المذهب إ ذ ا قلنا إ ن ه يقتل قصاصا لا يقتل حدا قال ب ن ا ن على هذا لو كان قاطع الطريق أ ب ا وقتل ابنه ما به. شكل هذا. لكن ما به لأنه لا يقتل بذمي ه ه يعدر بشكل ا لكن لا يقتل مسلم بذمي على ما ذكرنا في كتاب القصه لكن إن قلنا إ ن ه يقتل حدا وقتل ابنه ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يقتل إ ن قتل ابنه يقتل و إ ن قتل ذمي ا يقتل ل أ ن المقتول لا دخل له في الموضوع و إ ن م ا أ ق م ن ا ع ل ى حد الشارع في القتل و إ ذ ا قلنا إ ن ه لا يقتل ل أ ن ا ل أ م ر من قبيل القطاط لا من قبيل حد يجب عليه الديار على ا ل ت ف ص ي ل الذي ذكرناه في مباحث القطاط هذه ا ل ص و ر ة الاولى إذن اذا كان القاتل أ ب ا أ و كان مسلما والمقتول ذميا ف إ ذ ا قلنا إ ن قتله قصاص لا يقتل و إ ذ ا قلنا إ ن قتله حد يقتل و أ ص ح أ ن قتله قصاص وبناء على هذا لا يقتل القاطع في ابن أ و في ذمي اذا كان مسلما م كل الأحكام ذمية ذمية ذمية من الأحكام مئة بالمئة وأما الأمر لو ما وطبعا أو لو حربي على التي ذكرنا إذا التفصيل الذي ذكرناه هنا هنا الثاني قل قتل قتل قتل قتل كلة تأتي ف هو قتل قاطع الطريق قتل إ ن س ا ن ا أ و قتله و أ خ ذ ماله وقبل أ ن نتمكن منه مات مات قاطع الطريق ما استطعنا ان نقيم عليه لا القصاص ولا الحد ماذا نعمل في هذه الحاله قال اذا قلنا لان قتله قصاص تجب ا ل د ي ة في ماله ما يهم موته مات تجب ا ل د ي ة في م ا ر ه ف ت أ خ ذ ا ل د ي ة من تركته و إ ذ ا قلنا ن قتله حد في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجب عليه شيء ل أ ن ه سيقتل ح د ن و م ا اقيم عليه الحد تلقائيا ما يجب عليه شيء و أ ص ح أ ن ه يقتل قطاطا وبناء على هذا يجب عليه ا ل د ي ة في تركته ا ل ص و ر ة الثالثه مما, مما يترتب على الخلاف لو قتل جمعا واحد قتل ع ش ر ة إ ذ ا قلنا إ ن ه قصاص ف إ ن الواحد ة طبعا العشر يقتلون بالواحد والواحد يقتل ب ا ل ع ش ر ة إ ذ ا قلنا ب أ ن ه قصاص قتل بواحد منهم طب والبقية نحو واحد قال البقية الديان ما ذكرنا واحد منهم على التفصيل الذي ذكرناه لهم على على تجيب كيف تكون منهم هنا فيهم كله القرعة إذا كان صغير وفيما تفصيل قال قتل بواحد منهم وللباقين ديار و إ ذ ا قلنا إ ن الحكم الذي يطبق عليه حد فيقتل بالعشره ة وليس ل م شيء يقتل بالعشرة. وليس ا ا ح د ب ع ش ر ة و ل لهم شيء لأنه حد أقيم عليه مقابل العشرة بينما إذا كان قصاص فإن يقتلوا بواحد منهم على أقيم أن أن بينما كان فإن منهم نحن ذكرناه هناك إما أن وإما أن يقرع بينهم حد بواحدا يصطلحوا قصاص يقرعا ما إما وإما إذا ك ت اذا ب والبقية القصاص ي أ خ و ن ل لو د عدا واحد ي وفيما أيضا ه منهم قلنا ت و و كيف ك بانه ل ل ل ت ف ص ي إذا ق ا ب أ ن قصاص فعفى ولي الدم قال ص ص عفى و انا ل ما اريده المال قال سقط حقه ولو عفى وليه بمال عفى عنه على مال قال تعطيه يجب مالاً هجب أن فمن له ل ا ا ل و ج ب عليه له أن يجفع الاثار م ل من م أ المترتبه ايضا انه ان قلنا ان قتله قصاص يحق لولي الدم أ ن يعفو على مال و أ ن ي أ خ ذ المال لكننا إ ن قلنا إ ن قتله حد فليس له أ ن يعفو عن شيء لا بد من إ قتله ا الحد كما لو سقط عليه جدار وما الحد ا ا م أقيم ة على عليه وليس لوليده يصل لو عليه على شيء سقط ق ولا ل يجب ي ع شيء وإذا ق ليس ن إن قتله قصاص وعفى على مال سقط عنه ا قصاص مال القصاص القصاص قتله سقط على وعفى قصاصا ط لكن يجب المال لكن لابد من قتله ليس من يجب ق و إ ن م ا هو حد فلا يلتبسن الموضوع عليكم إ ذ ا واحد قرا في ا ل ع ب ا ر ة سقط عنه القصاص فكيف يقتل يقتل حدا لا بد من قتله ولذلك هناك ايش قلنا؟, قلنا تحتم قتله سواء قلنا إ ن قتله قصاص أ و قلنا إ ن قتله حد قتله لا بد منه لكن كونه قصاص أ و كون حد ص و ر ة من صور الخلاف ذكرناها ا ل آ ن لو كان قتله حدا إ ذ ا أ ت ى وليد مخانا عفوت عنه اذا له لم تعفوه ه فائدة او له لا لانه منه فائدة س ي قلنا ا م ع ى جيل ل حد اذا ق ان الصورة إذا قلنا إن قتله قصاص وكان القاطع قد قتل بمثقل انتم تذكرون الخلاص قتل بمثقل ا ل وقتل بقطع عضو قطع عضو و ث ر ت الجنايه قتل بالترايه اذا قلنا إ ن ه قصاص ف إ ن ن ا نفعل به نفس الفعل الذي فعله في المجن عليه إ ذ ا قتل بمثقل نقتله بمثقل و إ ذ ا قطع عضوا وسارت ا ل ج ن ا ي ة نقطع العضوه ف إ ن سارت ا ل ج ن ا ي ة و إ ل ا قتلناه ذ ا إ ذ ا قلنا إ ن المغلب فيه حق العبد ومعنى القصاص و أ م ا إ ذ ا قلنا إ ن ه يقتل حدا قال إ ذ ا قطع وترت ا ل ج ن ا ي ة أ و قتل بمثقل أ و قتل بتغريق أ و قتل بتخنيق ففي كل الاحوال يقتل بالسيف ل أ ن الحد إ ن م ا يكون بالسيف إ ل ا ما ورد فيه ص و ر ة خ ا ص ة مثل س ت ن ى م الرجم ف إ ن ه يكون ب ا ل ح ج ا ر ة و إ ل ا فقصت بالحد أ ن ه يقام بالسيف إذن هذه سور خمسة تنبني على القول ب ا ل ع ق و ب ة التي تقام على قاطع الطريق هل تكون ق ط ا ك ام تكون حدا وينبني ع ل ي ه أ و ل ا قتل الوالد بالولد ثانيا إ ذ ا مات ولم نتمكن من إ ق ا م ة الحد عليه ثالثا إ ذ ا قتل جمعا وهو واحد ر ا بعض الصور المتبقيه للقاطع ا ل ط ر ي ق قال لو جرح فاندمل الجرح جرح إ ن س ا ن ا لكنه مات س الجرح ولا مات وإنما اندمل قال في هذه الحالة لا يتحتم القصاص في ي هذه في يتخير وانما اندمل ل ى القصاص كنا اذا جرح جرحا يعني من حقه أن يطالب بالقصاص على أ ن و انواع ع الجراح التي ر ذ ك ا ا ا ه ل أ ن الجراح ا ل ع ش ر ة ف إ ذ ا جرح جرحا واندمل الجرح فهل في الله القصاص لا نعمل بالجاني كما عمل بالمجد قال لا لا القصاص بل المجروح القصاص العقل لأن الله تعالى لم يذكر الجرح يتحتم يتحتم يتخير بين وبين يذكر الآية كما بد أن فكان باقيا على اصله في غير ا ل ش ب ا ب ه كما كان عليه الوضع في الجنايات السابقه ا الطريق متى تسقط العقوبة عن, قاطع الطريق؟ العقوبة عن قاطع الطريق بحالة واحدة التي إذا تاب ق أن نقدر قبل أن نقدر عليه عليه لقول الله ع ا إلا ا ل ى ت ا ا ب و من قبل ق ت ر و فاعلموا ا عليهم أ ن ا ل ل ه ا رحيم. فقال فاذا ق ل ف إ تاب قبل أ ن نقدر عليه ف إ ن ه تسقط عقوبته و أ م ا إ ذ ا تاب بعدها بعد ه ا بعد ا ل ق د ر ة عليه ف إ ن ه ا لا تسقط عقوبته على ا ل م ف ت ا به في المذهب لظاهر ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة العقوبة بالتوبة سقوط العقوبة بالتوبة إذا سقطت سقوط ه ل كل هو الحدود عام خاص؟ من أم في حد أنه في قاطع الطريق قاطع سقوط ا ل ع ق و ب ة بالتوبه إ ن م ا هو خاص في قاطع الطريق فقط و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ب ق ي ة الحدود من الزنا أ و من ا ل س ر ق ة أ و شرب الخمر ف إ ن هذه لا يكفرها إ ل ا الحد إ ذ اذا رفع أمرها إ إذا إذا وصل ا ل أ م ر إ ل ى القاضي و أ م ا إ ذ ا ارتكب و ا ح د ة من هذه ا ل أ م و ر وتاب إ ل ى الله توبه نصوحه ف إ ن الله تعالى يقبل توبه أ م ر ه إ ل ى الله تعالى إ ن شاء ع ذ ب و إ ن شاء غفر أ م ا ا ل ت و ب ة الظاهريه لو اعترف ب ا ل ج ر ي م ة أ و قامت ا ل ب ي ن ة على ا ل ج ر ي م ة عند ذ ل ك ما احتاجوا ل ى اعترافه لا بد من ا ق ا م ة ا ل ح د عليه ولو كانت ا ل ت و ب ة تنفع لاعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل غ ا م د ي ة ولاعفى عن ماعز وقد جاء ث ا ب تائبا توبة وزعت لو على أهل ل لو إلى م وفعتهم ما د ي ن ة عز جاء رسوله لو أ ن ه ل كان لا يريد التوبه لما جاء وعرض نفسه للقتل والموت ومع هذا أ ق ا م الحدود ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ل ا تسقط ب ا ل ت و ب ة لما أ ق ا م ه ا ص لا ى ل ل ه على ي ه وسلم لا ل ع ماعز ولا على ا ل غ ا م د ي ة ولا على غيرهما ممن اقيمت عليه الحدود ب ا ل ن س ب ة هل إ ذ ا ا ل آ ن ت ه ي ن ا تقريبا من موضوع قاطع الطريق فلو ن نزلت ا الآية القاطع الطريق ولم تنزل في ل تنزل ل م في ا كانت ف ر لقول الله تعالى إلا ل ا ذ ي ا ا ب و من قد ب ل ل ا ت ق ر نزلت كان هذا قال ما قبله فلو كانت قد نزلت في الايه لا في الكافر يدل نحتاجت هذا مما إلى مثل عندنا ل ى أ ه حاله ا المؤمن فيما إذا تاب ا نزلت يختلف قبل ل في ق ر القدرة ة عليه بعد عليه ع أو تاب د ن فصل أ خ ي ر في الموضوع فيما إ ذ ا لزم اجتمع عدد من العقوبات على إ ن س ا ن ما الذي يقدم من هذه العقوبات والإمام النووي ذكر هذا الفصل أن ذكر ذكره بعد كل العقوبات ا ل س ا ب ق ة ت ك ل م على القصاص وتكلمنا على الجنايات وتكلمنا على ا ل ب غ ا ت وتكلمنا على الزنا وحد وحده وتكلمنا على قاطع الطريق المفروض بنا أ ن نكون قد تكلمنا على السارق لكن قلنا ارجعنا بحث السرقه لاصوله إ ل ى وقت آ خ ر قال لو اجتمع عدد من الجنايات ما الذي يقدم قال إ ذ ا لزم إ ن إنسان س انسانا قصاص ولزمه قطع وحد قذف قتل إ ن س ا ن ا وقاطع اي إ ن س ا ن آ خ ر وقذف ثالثا مرتكب كل الجرائم وكلهم يطالبه ا ل ق ا ف ق ا ل يطالبه بحد القذف والقاطع يطالبه بالقطع والقاتل يطالبه بالقتل ما الذي يقدم في هذه ا ل ح ا ل ة لأن إذا قتلنا فاتحق القاطع、وفاتحق. القادف ماذا نعمل؟ إذا ماذا فاتحق وفاتحق قال أ و ل شيء يجلب بحق القادر ل أ ن الجلد غالبا ما يفوت النفس ثم بعد ذلك يقطع قطاسا للمقطوع ثم بعد ذلك يقتل وبناء على هذا ن ق و ل قد استوفينا حقوق ا ل ث ل ا ث ة منه من لزمه قطع وحد ق ذ ف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل طيب كيف نقتله هل نمهله بعد ا ل ق ط ع ف ت ر ة قال لا ويبادر بقتله بعد قطعه م ب ا ش ر ة بعد ان تقطع يده يقتل خ ش ة من ان ي س ر ي الجرع ويموت ولا سيما انه قبل الجرع كان قد ج ل ب لكن يا ترى هل نبادر بقطعه بعد الجلد م ب ا ش ر ة قال لا لاننا نخشى ان قطعنا ق ر ف ه بعد جلده الجلد وحده ربما ي ل ه ق فلو جلدناه مباشره وقطعنا يده ربما مات ففات حق المقتول يعني وليد ولي من المقتول قال ومناء على هذا نجده ثم ننتظره حتى يبرا أ وبعد ذلك نقطعه لأصبحت الجريمة ك ع د ويبادر م ما تنعلم كالمعدومة ة لأصبحت لأصبحت ولكن لا حكم عدم تطبيق الحدود عدم تطبيق شرح ل تعالى واتي إلى في ا ل أ ولكم في القطار في يا أولي ل ل في حياته يا بقتله ا ويبادر نعم طيب, طيب. ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إ ن غاب مستحق قتله وكذلك الحضر أ و غاب ك ل ه م ا سواء طالب بالتعجيل او لم يطالب طيب في عندنا بعض الحالات طالب الحق يرضى ب ت أ خ ي ر حقه يرضى بتأخير حقه. يعني الصاحب القطع يقول فيما يمكنعك قطعيا يقول يعني بتأخيري انظر شهر ربما صاحب طالب تقطع حقه القطع قد له اجلوه عن الان انا انا لا لا اجل لمدة المقذوف ا ل ح د ي ا ل آ ن قال و إ ذ ا أ خ ر مستحق النفس حقه يلد فهذا النفس فاذا النفس الثالث يجدد إ برغ وطع ولكن ما نقتله حتى يطالب صاحب النفس بقتله قال, ولو اخر طرفين طرفين قال, قال, اخروا قطعه قال نؤخر قطعه ونؤخر قتله وعلى طالب النفس أ ن ينتظر هذا أ خ ر لا بد منه شيء ضروري يعني ما ليس لو ي س ل حل لو كانت له عده انفس لعاقبنا لكنها نفس و ا ح د ة فلا بد ان ينتظر وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي صاحب الطرف طرفه فقتل الطرف قال أنا أخر ما بادر فقتله هو جمه وثبت قتله إ م ا باقرار ل إ أ و بالبين بوسائل ا ل إ ث ب ا ت التي مرت معنا جاء فقتله لا شك أ ن اعتدى لا شك أ ن ه اعتدى قال هذا ي أ خ ذ الديه فاته القطاط فلا بد لو أ ن يتحول إ ل ى الديه على التفصيل الذي ذكرناه في مباحث الديه أخر مستحق الجلب مستحق الجلب أنا أريد أنه أريد حقي معناه من الذي سينتظر سينتظر صاحب الطرف وينتظر صاحب النفس قال فالقياس في الموضوع صبر ا ل آ خ ر ي ن صبر صاحب الطرف ص ا ح ب النفس قال ولو اجتمع حدود لله تعالى كان شرب خمرا وقذف وزنى وثبتت ا ل ث ل ا ث ة بالبينات والاقرار اجتمعنا لحدود ل ل ه تعالى ماذا نعمل قال قد م ن أ خ ف فالاخف يجلد اولا لشرب الخمر فاذا ب ر أ جلد للقذف فاذا ب ر أ جلد للزنا ولا ت ج ت م ع ا ل ث ل ا ث ة لانه يهلك بياض او اجتمعت عقوبات لله تعالى والادميين ما الذي يقدم قال قدم قذف على يقدم حد على حد تقديمه على حد الخمر الذي قال القذف الزنة والاطح على على قذف حد حد حد على زنة شرب لتعلقه بحق إ ن س ا ن آ خ ر شارب الخمر ا ل ع ق ا د حد لله سبحانه وتعالى أ م ا القذف متعلق بحق إ ن س ا ن آ خ ر فيقدم عليه و إ ذ ا اجتمع عليه قصاص و ز ن ه ما الذي يقدم ق يقدم القصاص على الزنا ل أ ن القصاص إ ذ ا متعلق بحق إ ن س ا ن م ا ي ن سواء كان قتلا ام كان قطعا ب ط ر ف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه و